صراطاً مستقيم صراطاً الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هُوَ اللَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث من حيث لم يحتسبوا وخذف فيه قنوبه مرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا ماء للأبرصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلال ذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابان ذلك بأنهم شاق الله وعصواه وما يشاق الله فإن الله شديد القول. وقطعتم للينة أو تغبتموها قائمة على عصولها على عصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أخان الله على عصوله منهم فما أوجهتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلق رسله شان والله على كل شيء قدير ما شاء الله على رسوله من اهل الغار فللله وللرسول ولذل عما واليتاما والمساكين وبن السمين كي لا يكون ذولا كي لا يكون ذولا بين الأغنياء وما أتاهم وما أتاكم الرسل فخذوا وما نهاكم عنه فاتموا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقهاء الذين أخذوا للفقهاء الذين أخذوا من ديارهم وعموالهم يبتعون فضلا وعموالهم يبتعون فضلا من الله ولغانا وينصوا الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار سي فاولائكم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون لهم بل اغفر لنا ولاخواننا يقولون لهم بل اغفر لنا واقوم لهم الذين سبقونا من ولا, تجعلوا ولا, تجعلوا غد ولا تجعلنا غللا ولا تجعل غللا فينا ولا تجعلنا غلله للذين آمنوا ولا تجعل ربنا اغلنا ولا الذين سبقونا في الايمان باليمان ولا تجعلنا في ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك عفو كريم ان لم الذين نافقوا أقولن إخوانهم يقولون إخوانهم الذين كفروا من أن الكتاب إن أخرجتم نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإياك قتلتم نعصونكم والله يشهد إنهم لكاذبون. إن أخرجوا لا يخرجون معكم ولئن قوتهم لا نصونهم لا ينصونهم ولئن صهورهم لا يلون الأدباء خنما لا ينصون لا تُم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم جميعا إلا في غرم حصنة أو من وراء جدر، فسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فمثل الذين من قبلهم قحيما ذاقوا وبان أمعهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفور فلما كفر قال إني بغي منك إني أخاف الله رب العالمين فكاد فَطَأْمَعُ مَا أَنَّهُما فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَمَا الله مِنْ قَوْلٍ إِلَّا أَن الله يُرَىٰ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ورحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام